نار ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقت الله فان الله شديد العقاب مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَخْزِيَ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَا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 والله على كل شيء قدير ما افا الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين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 ان الله ورضوانه وينصر الله ورسوله اولئك هم الصادقون والذين تبوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجه ولا يجدون في صدورهم حاجه مما آتاهم ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون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 قُوتِلْتُمْ لَنَصْرِنكم وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ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 وم منك انني اخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون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 اصحاب الجنه هم الفائزون لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها ل